ايات الصدح اشتوسيه اش سوره البقره يا ايها الذين امنوا يعني يا او كستوا بوادب خذوا كغمبريو صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام رجي جرتن سرويا هاتي فارتقرن كما كتب على الذين من قبلكم توا هاتي فارتقرن سروان امتي البريوى ش اهل الكتابه لعلكم تتقون لئن خذنا بوش شويتشتي رجي وابت كابتك چخارنه بخارنه جماعی؟ اروسا دهیل بگهن تقوی خود تعالش